واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتون السحر وانتم ت ب ش ر و ن قل ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم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 قل من يكلؤكم بالليل والنهر من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أ م لهم آ ل ه ة تمنعهم من دون ن ا ل ا يستطيعون نشر أ ن ف س ه م ولا هم منا يصحبون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 وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين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 وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا إ ل ي ه م فعل الخيرات واقام الصلاه و إ ي ت ا ء الزكاه وكانوا لنا عابدين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 فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم ر ح م ة من عندنا وذكر للعابدين و إ س م ا ع ي ل و إ ب ر ي س و ذ ل ك ف ن كل من الصابرين